السلام عليكم ورحمه الله وبركاته درس لله درس خطير جدا انا بكلم كل مغني وكل ممثله وكل شاب مشروع دي جي وكل ممثل وكل مغنيه وكل ستايلست وكل مغني وكل مخرج وكل منتج كليبات بكلم كل متبرجه بكلم كل واحده ماشه في الشارع لابسه شميز ولابسه بنطلون جينز واللي اداها فلوسه ابوها واللي امها انا بقول لبحولها واللي بحولها. انا بكلم كل ديلر مخدرات شاب بيسوء المخدرات لتجار المخدرات بكلم كل واحد بسالف بالربا كل واحد صاحب مالتي مجموعه شركات بيتعامل بالربا أنا بكلم كل صاحب شركه اغاني كل صاحب موقع نت غير إسلامي أنا بكلم كل واحد صاحب قناه فضائيه منحله غير إسلامية انا بتكلم مين بتكلم كل مدرس خصوصي دروس بيجيب الاولاد مع البنات في المجموعات عشان يجذب الاولاد والبنات وما يهموش ان شاء من المعاصي اللي بكلم كل مسؤول بييده انه يمنع كثر في المجتمع ما بكلم كل صاحب محل محمول بينزل نغمات للشباب كل صاحب محل كمبيوتر بينزل كليبات على الهارد ديسك للشباب كل صاحب نايت في الهرم بكلم كل صاحب كل صاحب قهوه كل واحده فاتحه اتيلي او واحد فاتحه اتيلي بيبيعوا وبيأجر فساتين عرياله انا بكلم يا جماعه كل واحد بيعصي ربنا كل واحد فاتح نت كافيه بنص جنيه اي شاب يدخل يتفرج على الصوره اللي هو عايزها وهو عارف في مقابل الفلوس انا بكلم بكلم كل كوافير حريمي بكلم كل واحد كل واحد فاتح صاله افراح غير كل واحد فاتح فندق بيقدم فيه خمور كل واحد صاحب قريه سياحيه بيقدم فيها خمور بكلم كل واحد مفسد بقول لهم جميعا بكلم كل علماني وكل علمانية كل واحد فاتح جريده وكل صحفيه بكلم اللي قالت احنا بنقول ليه عن ربنا هو هو ليه ما نقولش هي ليه عدم المساواه بين الراجل والمراه الله سبحان الله اللهم اهدها وفهذ انا بكلم يا جماعه انا بكلم كل واحد بيفسد في الارض وما هوش عارف هو بيعمل ايه بقول لكم جميع بقول للمفسدين دول جميعا لو ربنا انتقم منك في عينيك جالك مرض في عينك هتلف الدنيا كلها على الدكاتره ما حدش هينفعك ولا حد هيعرف لك علاج لو ربنا نظر لك نظره غضب واحده بس على انت ربنا انت بتحارب الحاجات اللي انا قلتها دي يا جماعه دول ناس بيحبوا ربنا اللي فتح معاها حد خاص ولا كليه خاصه وبيجيب حفلات منظم الحفلات في النوادي ومنظم الحفلات في الجامعه رئيس رئيس الاسر في الجامعة مسؤول التبادل الطلاب اللي بيصفر الشباب بتوعنا لاوروبا عشان يفسدوا هناك وييجوا يعلمونا الفساد كل دول بكلمهم بقول لهم انتوا بتحبوا ربنا سبحانه وتعالى واحد منهم بيقول طب انا اكل منين لو انا سبت الوظيفه اللي انا شغالها منين سبحان الله انا لو عندي برج ما مالك السماوات والارض ما يقدرش ياكلك عيب عيب كلمه اكل منين ديت عيب الكلمه دي يا حرقه قلب رسول الله صلى الله عليه يا حرقه قلبك يوم ما النبي على الحوض عليه الصراط والسلام لو دخلت اصلا على حوض المصطفى عليه الصلاه والسلام لو تقدر عليها عصي هو ده نفس الليله هو ده نفس الليله بيوجهه لكل واحد بيكسب مال حرام على حساب افساد المسلمين والمسلمات لو تقدر عليها عصي لو تقدر على سوء الخاتمه احسن ربنا سبحانه وتعالى احد الناس بيقول لي واحد قريبه كان بيسلف بالربا بيقول لما مات جه لحد في الرؤيا بيقول له قول لي فلان ينقذني باللي انا فيه بيستغيث قول لي فلان يخلصني بالعذاب اللي انا فيه انا ما عدتش قادر استحمل العذاب اللي انا فيه كان بيسلف بالربا فاذانه بحرب من الله سبحان الملك الجليل لو تقدر على سوق الخاتمه اعصيه شاب كان عامل موقع نت اباحي والعاذ بالله والموقع بدا يكبر الشاب مات فجاه صاحبه اللي عارف عنه توعى السيرفر بتاع النت يترقوا ويتوصل اليهم انهم يقفلوا الموقع قالوا له ازاي ده ارقام سريه ومردوش يقفلوه سبحان الله وهو في تربته وهو الموقع اللي هو عامله لسه مستمر عليه اللي عامل قناه فضائيه غير اسلاميه هتموت وهتفضل سيئاتها سيئات جارية عليك يا مغني هتموت وشرايطك هتفضل تسمع يا ممثله بتمثل ادوار ساقطه هتموتي وافلامك لسه بيتفرجوا عليها يا اللي بتحصي ربنا اللي بتفسد هتموت ولسه افسادك موجود الناس هتجيب لك سيئات سيئات جاريه في ميزانك ولا يذوب يا جماعه يا جماعه لو تقدر على سوق لو تقدر على سوق الخاتمه عصير. لو تقدر على نار الدنيا عصي كان ليا واحد صاحبي دكتور طوارئ بيقول لي أك بيقول منظر ممكن واحد يشوفه في حياته منظر المحروق الكلمه استفزتني انا من المحروق ده قلقش فيك جدا اتصلت ب... يعني زمايلنا دكتور حروق قلت له ايه المحروق ده ايه قال لي عارف المسلوخ المسلوخ انا بكلمكم عن نور الدنيا مش نور الاخره قال لي عارف المسلوخ واحد مسلوخ هيبقى الالم بتاعه شكله ايه هيبقى درجه الالم اللي بيعاني منها شكلها ايه بيقول واحد واحد كان شغال بسناره بيصطاد بالسناره بالكهربا الكهربا مسهت الميه الكهرب بيقول لي اتحرق ايده ورجليه في اقل من ثانيه اتقطع اطرافه الاربعه حرق الكهربا ده حرق رهيب يا مصنع حديد حصل فيه انفجار الجثث بتاعه الناس ساحت اللي كان بيقع ما كان بيسيح الجثث اللي صيحه المستشفى قلبت الدنيا كلها من كتر الصراخ بتاعها وده ايه حريق الدنيا احنا بنخاف قوي من ميه النار بتاعه الدنيا يقول لك بتشوه وبتسيح امال ميه النار بتاعه الاخره ميه النار الحميمة يا جماعه هنعمل فيها ايه الدخان بتاع الدنيا يقول لك دخان الحريق لما بي... المحروق بيتنفسه بيحرق رئته من جوة امال الحرق الداخلي بتاع اللي بيدخل جهنم الله يبقى شكله ايه يقول لك ان نار الدنيا مش بس في النار ده في الجليد كمان يقول لك لو واحد مشي على الجليد ورجليه عريا صوابعه تتاكل من الحرق اللي بيحصل فيه الوقت في الطب حاجه اسمها الكي بالتبريد الكي بيكوي اللي بينتحر في الدنيا بالنار ولا يحسب لله هو لما حب ينتحر ينتحر بالنار طب اللي في النار لو لو اراد انه لو اراد انه يخلص من حياته ويعمل ايه هيروح فين يا جماعه يا جماعه انا بكلمكم عن نار الدنيا دلوقتي أنا بكلمكم عن ضربه الشمس وهي على بعد 93 مليون ميل بتقتل البشر امال جهنم ولافه جهنم اللي الشمس جمره من ضمن الجمرات اللي داخل جهنم لو تقدر على نار الدنيا عصي لو تقدر على النار الاخره لو تقدر على عذاب في النار عصي عذاب الاخره في النار ايوه تعرف حاجه اسمها قاع جهنم قاع البحر قاع البحر ده اظلم حته في البحر قاع البحر ده فيه الوحوش السمك المتوحش بتاع البحر قاع البحر ده مكان صحيح طب تخيل قاع جهنم ان الحجر بياخد 70 سنه عشان يوصل لقاعها يعني قاع جهنم اكبر من قاع المحيط الاطلنطي طب لو المحيط الاطلنطي نار وحد تتحط في القاع بتاعه يبقى الاحساس ايه ثم يا جماعه تخيلوا ان الحجر بيفقد ال70 سنه ما يدوبش غير لما يوصل للقاع لان القاع حرارته افظع من اي حراره في النار كلها طب تخيل اللي بالمنظر ده ده كمان ايه الظلام بتاعه مكان في جهنم اذا كان من فوق صوداء مظلمه امال القاع يعني لو مفيش غير عذاب عذاب الظلام في جهنم يبقى كفايه انا بقول لك انا بقول لك كان ليه عشان قول الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية الغي وادي من وديان قيعان جهنم كما ورد عن بعض الصحابه بعض السلف وادي من وديان قيعان جهنم ولا الله تخيل قاع جهنم بسبب اتبعوا الشهوات بسبب اللي مشوا اللي ركبوا دماغهم اللي اتبعوا ربنا سبحانه وتعالى وما يغني عنه ماله إذا ترد حد منكم شاف منظر التردي قبل كده منظر ال ال الوعل وهو بيسقط من قمه جبل قمة جبل المنظر ده انا قبل كده جه نسر ام شايل الوعل رفعه كده او الغزال رفعه كده وكان واقف على قمة الجبل قام نازل قعد يتردد يتردد يتردد قعد يتحطم عظمه وجنجمته يتحطم كل حته من جسمه لغايه ما وصل للقاع محطم وميت تماما لو تردد من على جبال جهنم هيحصل له ايه انا بخوف مين انا بخوف اللي بيفسد في الارض ومش عارف هو بيعمل ايه امال النار دي اتعملت لمين امال جهنم اتعملت لمين الا للي ليه يقول لك أنا اكسب منين واكل منين تاكل منين تعرف ربنا وتقول لي هتاكل منين هتاكل من الزقوم ولا اعوذ بالله لو فضلت تحارب الملك الجليل سبحانه وتعالى من الاحاديث اللي بقف قدامها دايما حديث سقوط الحجر 70 سنه 70 سنه يا رب 70 سنه يا رب يعني واحد اتولد ودخل تعليم وكبر ودخل جامعه وتخرج واتجوز وخلف اولاده كبروا ودخلوا تعليم ودخلوا وا... و... و... جامعه وتخرجوا واتجوزوا واحفاده اتولدوا ودخلوا تعليم ودخلوا 70 سنه يعني من سنه 1900 ل 1970 قامت الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وحرب 48 و56 و67 وعلى مشارف 73 سبعين سنه والحجر لسه بيفقد 70 سنه وخمسه واحده من غمسات النار لسه ما خلصتش يا جماعه ربنا يعافينا جميعا يا رب من نار جهنم اللهم امين لو تقدر على نار جهنم احصي لو تقدر على عذاب النار في جهنم احصي انما لو ما تقدرش يبقى خلاص يبقى ما, ما, تقربش. ما تقربش من احزاب ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ده قاع جهنم قاع جهنم اللي بيتحط فيه اهل الشهوات ولا اعوذ بالله قاع جهنم ده مش, مش سقر سقر اللي هي اللي بتذوب اللحم مش لافا اللي هي بتطلع لسنت اللحم بتاخد الناس من على الصراط وهي ماشيه لا مش كده لا دي ولا دي مش الحطمه اللي مسؤولة في النار على الاطلاع على القلوب وحرق القلوب اللي مليانه بالشهوات ده سقر ده قاع جهنم دي اشد من كل ده ولا اعوذ بالله ليه عشان كده نعرف ليه الرسول كان بيصرخ النار لدرجه اللي في سوق يسمع النبي عليه الصلاه والسلام ليه ربنا ورى ابن عمر رؤيه ورى جهنم ورى ناس متعلقه من رجلها في جهنم ولا اعوذ بالله ورسل تحت ليه في ملك بيصرخ في الناس كل يوم ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال ليه ويل ده في جهنم كما ورد عند بعض المفسرين ليه يا لو تقدر على عذاب النار احصيه لو تقدر على الموت حصي لو تقدر على الموت الموت يا جماعه الموت ده مش حاجه لحظات الموت مش حاجه سهله الموت اربع مراحل خروج الروح دي اربع مراحل المرحله الاولى لما يبدا الروح تتسحب من الايدين من الرجلين من كل حته من الجسم تتسحب تتسحب تتسحب, تتسحب ويبدا الروح تطلع في الصدر في البطن تبدأ تطلع المرحلة الثانيه اللي ربنا قال عليها في كل إذا بلغت التراقي وقيل من راق التراقي اللي هي النقطه دهي اللي, اللي على الصدر دول. هنا المرحله دي كل اذا بلغت التراقي بلغت خلاص جه الاجل خلاص وقيل منراق الملائكه فوق بتقول مين اللي قبر روحه ملائكه الرحمه ولا ملائكه العذاب والناس تحت بتقول منراق مين من من دكتور مين اللي يجري يلحقه منراق وظن انه الفراق هو إن لا لا لا فيش دكتور ولا حد يلحقني. خلاص هو الفراق لا محالة. ظن مش ايقن ليه حتى في اللحظه مش عايز يصدق انه هيموت أنه انه صاحبه صاحبه روح منه حاسس ان روحي بتسحب حاسس بقى بس في قرات في جسمه ظن أنه الفراق فرق مرات اللي بحبها فرق الدنيا اللي قعدت طول عمري عايش عشانها فرق اولادي فلذات اكبادي فرق كل حاجه بحبها فرق شهواتي وظن أنه الفراق والتفت الساقو بالسقف بقى يتلعب طب يا ابو ربنا اقول له ايه هقول له ايه هتقول بتفسد في الارض هتقول له ايه يا ربنا هتقول يا اللي عشت في استديوهات الاغاني هتقول له ايه يا اللي عشت حياتك متبرجه تفتني الشباب هتقول له ايه يا اللي حياتك تفسل في المسلمين هتقول له ايه يا اللي عشت حياتك كلها هتقول هنقول له ربنا ايه يا جماعه هنقول للملك الجليل ايه والتفت الصقر بثقب الرعب مش عارف هيعمل ايه وهيروح فين الى ربك يوم المساق المصاب تكمل الروح طريقها لغايه ما توصل للمرحله الثالثه اللي مذكوره في سوره الوقعه فلولا إذا بلغت الحلقوم الحلقوم اللي على الحلق بقى الحلقوم اللي على الحلق خالص لا اولا اذا بلغت الحلقوم وصلت خلاص لاعلى الحلق يعني خلاص المرحله النهائيه دي المرحله اللي فيها الم الموت كله اللي لو الملائكه خدت الروح فورا يبقى مفيش الم موت ولو الروح اتثبت اخرجوا انفسكم يبقى الم رهيب هي دي المرحله بتاعه الحشرجه بتاعه الاحتضار كله فلولا إذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ما عادش منراق ما عادش جلوتو دكتور خلاص كله يئس كله ما عادش عنده امل كله خلاص اتحطم نفسيه كله المنظر خلاص بيموت ما عادش فيه و فلولا اذا بلغت الحلق وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ما حد فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها بدل ما تعيطوا تقول يا ابويا بدل ما تعيطي وتقولي يا ابني بدل ما تعيط وتقول يا حبيبي وصديقي واخويا انتوا هتناموا نفس النومه كلكم مدينين بنفس النومه كلكم هتناموا نفسها اللي عايز يبكي يبكي على نفسه يبكي على اللحظه اللي هتبقى بينه وبين نزول القبر والحساب وتحديد مصيره دقائق فاما ان كان من طوبين واما ان كان من أصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فورا يا جماعه من اول لحظه عن الموت بتتحدد على طول المسارات والاتجاهات فورا المرحله الرابعه من الموت لما ملك الموت يمد ايده وينزع الروح المرحله الرابعه من الموت لو تقدر على ألم الموت العصي لو تقدر على الم الحشرجه عصي لو تقدر على الم الاحتضار وتشديد نزع الروح عصي لو تقدر على انتقام الدنيا عصي لو تقدر على انتقام الدنيا عصي افضل عصي انتي عايزه تفتنيه بصوتك بشكلك بشعرك بكلامك باي حاج افتني اللي انت عايزه تفتنيه لو تقدري على انتقام ربنا في الدنيا اتفرجت على فيلم المدينة مدينه على البحر المتوسط من ناحيه ايطاليا المدينة يا جماعه منظر الجثث اللي فيها البركان صار فجاه وكانو بيمارسوا اللواط وبيمارسوا الزنا وبيعملوا كل المبقات وراسمين على الجدران بتاعتهم مناظر الزنا مش همهم الاطفال مدينه كان الفحش انتشر فيها بصوره رهيبه البركان بدا يفور وهما في مرضوش انهم الفطولين في خلال دقائق كان 3 متر حمم بركانيه مغرقه كل الاجساد لو شفتوا مناظر الاجساد وهي محطوطه في توابيت بعد كذا الف سنه في 1834 تقريبا اكتشفوا الجزيرة دي وهي مدفونه اكتشفوا الجثث الجثث اتحجرت اللي كان بيئذ اتحجر وهو بيئذ اللي كان في وضع غريب في هدومه اتحجر وهدومه اتحجرت عليه وضع غريب مناظر رهيبه الناس والتشنجات ووضع الملاكمه اللي كنت بكلمكم عليه في اول الحلقه تشوفوا في كثير القصص مناظر فظيعه مناظر بشعه لما ربنا بياخذ ان اخذه اليم شديد اخذ ده ده الاخذ فما بالك بما بعد الاخذ ده ده بس الاخذ ده, ده, ده, ده اللي ربنا عمله لحظة القبض عليهم امال اللي بعد الاخذ يبقى ايه لو تقدر على انتقام الدنيا عصي لو تقدر على حصر يوم القيامه عصي ينادونهم الم نكن معكم يجوا احنا مش كنا مسلمين زيكم احنا مش كنا مسلمين وكنا معاكم اه قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم ايه اللي دخلكم السكه دي ايه اللي خلاكم تجروا في دينكم ايه اللي خلاكم تطعنوا دينكم ايه اللي خلاكم تبقوا زي بوش وشارون في الانتقام من دينكم خليكم تدخلوا السكه دي ايه اللي خلاكم تعملوا كده يا اللي اعت تجيب حفلات غنائيه يا صاحب المدرسه الثانويه اللي عملت حفلات غنائيه لطلبه وطالبات المدرسه المختلطه بتوعك عايز تدمرهم عشان النفطق بالمدرسه بتاعتك وانت تكسب اكتر ودي ربنا يحصل فيه اللي يحصل يا مسؤول يا اللي ساكت ومش همك من المنكرات اللي موجوده يا يا شغال في المخدرات يا اللي يا اللي فتح كشك سجاير وقعد تبيع سجاير للمسلمين ولولاد المسلمين يا جماعه كل دي جرائم كل دي جرائم لازم كل دي جرائم يا في الحرام يا اللي في هذه المهنه يا فراش ويا شغال ويا مخرج ويا, ويا منتج ويا كل واحد بيؤدي اي وظيفه في استوديو قناه فضائيه غير دينيه او في شركه شرايط اغاني او في موقع نت اغاني او موقع نت قدر يلي بتادي اي مهمه في اي مكان بيعصي ربنا وبتصدر في المعاصي لو تقدر على حصله يوم القيامه عصيه ينادونهم الم نكن معكم كنا معاكم كنا مسلمين زيكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفس وصلكم ايه اللي دخلكم السكني ايه اللي خلاكم تعملوا كده في دينكم وتربصتم ما ربنا ما عملناش حاجه اهو والقرش بيجري في ايدنا اهو وحلاوه اهي والله العظيم خلاص فرحتوا بالشهره فرحتوا بالفلوس فرحانين في دينكم شمطانيين في دينكم وتربصتم بدا القلب يشك بقى لا خلاص بقى انا بالتاكيد اللي انا فيه ده صح وبدا يشك في الطريق الثاني وفي طريق الهدايه لما يتعرض عليهم الهدايه ما يقبلوش اصلا وتربتم وغرطكم الاماني توب عم ان الله غفور رحيم يصيدي انا واحد فتح سينما بكلم ابنه بيقول لي وانت عارف السينما دي فاتحه كام بيت وقتلوا فتحى فتحى كان بيت ايه فتحى بيت بتدخل في بطنهم نار في الدنيا وفي الاخره والعزه بالله فتحى كان بيت الناس بتضحك على نفسها ليه وغرطكم الاماني الناس مغروره بكلام فارغ ليه الناس بتضحك على نفسها ليه وغرطكم الأماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور الشيطان اللي ضيعكم اللي ضحك عليكم لو تقدر على حصره يوم القيامه عصي يا جماعه عذاب اللي بياكل مال حرام بالذات لو على ويل كلهم ذات لوم زويل ده يبقى طول جهنم الذي جمع مهلا وعدد فرحات مش هم الفلوس جت منين مش هم الفلوس جت ازاي يحسبوا ان ماله اخلد تعالى حبيبك الا هذا لا يكون ابدا مش هيتسكت عليك ابدا ربنا بيقول لك مش هسكت عليك ربنا بيقول لك انا مش هسكت عليك لو ما وصلتش انتاني في الدنيا قبل الاخره يبقى انا سكت عليك يبقى انت سبقتني يبقى انت سبقت ربنا وهو ما في عبد بيسبق ربه كلا لينبذن يتنبذ مكروه مطرود مذلول وما يتحط مع عظمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده ولما ربنا يقول نار الله الموقده يبقى مش هتطفي مش هتطفي على جسد اللي هيدخل فيها ولا اعوذ بالله التي تطل على الأفئدة بتاكل اللحم وتطلع على القلب اللي كان مليان خبث ومليان شهوات إنها عليهم مؤصده في عمد ممدده مؤصره في عمد مدا زي السناجين زي ما كان في الخزن بيحط الفلوس بتاعته يتعانوا في خزن من النار في جهنم ولا اعوذ بالله تستحمل العذاب ده لو تقدر على نار الدنيا عصي لو تقدر على ضربه الشمس في الدنيا عصي لو تقدر على أقل حرق من حروق الدنيا عصي لو تقدر على سوء الخاتمه والعذاب بالله عصي لو تقدر تستحمل حصره يوم القيامه عصي لو تقدر انك انت تستحمل نار الاخره وهول نار الاكره وسقوط الحجر سبعين سنه وانت جنبه ولا بالله اعصيه لو تقدر انك انت تستحمل انتقام ربنا في الدنيا اعصيه لو تقدر انك تستحمل حشره الروح وتشديد نزع الروح ساحه خروجها اعصيه انا مش عايز حد يقول لي انت النهارده بتتكلم بشده ليه مفيش شده كانت شده انا بتكلم مع مين شوفوا انا بتكلم مع مين يا جماعه انا بتكلم مع الناس اللي مدمرين امه محمد انا بتكلم محمد. واحد صاحبي بسياره لقينا شغل تجيه ومال الشارع فالفئه بالعربيه صاحبي بدا يكلمه قال له يا ابني يا ابني في واحد اسمه فاسد وواحد مفسد انت مش فاسد انت مفسد انت مفسد, انت مفسد يا ابني قال له طب أنا, طب انا خلاص انا هبطلها ان شاء الله من اول الشهر قال له الليله اول شهر مين يا ابنك نفسك يا ابنك نفسك من عذاب ربنا سبحانه وتعالى يا ابني يا ابني انت كده مفسد انت كده بتحارب ربنا لو ربنا انتى منك في عضو من جسمك هتعمل ايه وهتروح فين ودكاتره مين اللي هتنفعك انت ما انت عارف انت بتتعرض نفسك لايه والله الشاب بدا يخاف ولكن يا ترى يا جماعه هيقدر انه يسيب الوضع اللي هو فيه الليله لازم الليله لازم الليلة. لازم المعصيه لازم المال الحرام هي اللي فاتح محل بتبيع بتبيع هدوم والعفو بالله بتودي جهلنا للبنات وبتقول وانا مالي ما البسوها في البيت وانت البنت داخله لك لبسه ايه ما هي داخله لابحجبه وهتلبسها هتلبسه في الشارع طبعا بتضحك على نفسك ولا بتضحك على الخلق ولا بتعمل ايه انت نفسك وهتفضل تخدع نفسك لمتا وانت جوزك اتكلك من المال ده حرام عليك حرام عليك تاكلنا نار في بطننا يا جماعه يا جماعه المال الحرام عاقبته فاحشه وحشه قوي. اللي بياكل حرام ده الدم اللي بيغذي لسانه حرام ما بيقولش كلمه مسدده ابدا الدم اللي بيغذي عينه حرام ما بيشوفش حاجة صح ابدا الدم اللي بيغذي مخه حرام ما بيفهمش ولا بيفكر صح ابدا الدم اللي بيغذي ودنه حرام ما يسمعش خير ابدا الدم اللي بيغذي لحمه حرام ما فيش بركه في صحته ولا في ما ياكل الدم اللي ولاده وحبايبه حرام كله لحم النبته من حرام في النهر اولى به انت مش عارف انت بتعمل ايه في نفسك بتعمل ايه في اللي حواليك انت بتمنع كل عطاء وكل فتح من ربنا عن حياتك بسبب جدار المال الحرام وجدار الافساد في دين ربنا اللي انت بتعمله يا شباب على فين يا شباب على فين درس الليله على فين هنروح على فين يا جماعه عايزين ال ال ال اللي دي اللي مش من النوعيه ده وينشره يا جماعه انت شفت انا قلت لك واحد من اصحابك او كل واحده من صحباتك بتعمل الكلام ده قول لهم في المعاصي اللي انا قلت عليها دي الليله يروح لكل اصحاب وينشر الكلام ده وسطهم يروح لحذرهم, يروح يفوقهم ما يقولش الكلام ده شديد ربهم اللي خلقهم قال لهم كده وهددهم بكده ربنا بيهددك اللي بتفسد في ربنا ربنا بيهددك اللي بتفسد في ربنا ربنا بيهددكم اللي مش هيينتبه لتهديد ربنا ومش هيخاف هو حر عايز تتوب شوف اي شيخ من الشيوخ اي شيخ في اي جامع من الجوامع اي شيخ سنه روح له قول له انا عايز اتوب قولي له انا عايز اتوب ويبدا يتابعك ويبدا يتابعك ويبدا يوجهك ويرشدك لازم تاخد اول خطوه في طريقه التوبه اللي حرام كفايه عليك كده بقى على نفسك كده ارحموا نفسكم من عذاب الله يا جماعه المفسدين انا كنت انا كنت عايز اسمي الدرس ده للمفسدين ولكن هسميه المفسدين ازاي وصلت في الاخر لو تقدر عليها اعصي لان المعذ انا انا فعلا حاسس بيه في الدرس قوي اللي يقدر على نار ربنا يعصي اللي يقدر على نار ربنا يبص الحرام وياكل حرام ويسمع حرام ويمشي الحرام لو تقدر على نار ربنا اعصي انا بقول الكلام ده لكل الناس انا دلوقتي بتكلم الجميع اللي على نار جهنم يعصي ربنا اللي يقدر على نار الدنيا اللي يقدر يدفع عنه حصره القيامة يحصي ربنا يا شاب يا بنت يا كل واحد بتعصي ربنا كل يوم لو تقدر عليها لو تقدر على عقوبه المعصيه لو تقدر على جهنم احصي ربنا سبحانه وتعالى اللهم انا تبنا اليك اللهم انا تبنى اليك ورجعنا اليك قولوا معايا ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا على الا نعود الى المعاصي ابدا وتبرأنا اليك من أهل الفساد وتبرأنا اليك من أهل المنكرات وتبرعنا تبرؤنا من اهل المعاصي اللهم اننا تبنا اليك ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا واعدناك على ان لا نعود الى المعاصي ابدا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم, اللهم انقذ اوساط أمة محمد اللهم اغفر لهم اللهم ارحم اللهم تب عليهم اللهم انزل الهداه أقلوبهم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله